السيدة العزراء الكنيسة ترفعها فوق مستوى رؤساء الملائكة، وفي الهيئات التي نتشفع فيها بالملائكة في والعذراء، العذراء بتذكر اولا قبل رؤساء الملائكة. العذراء كانت إنسانة تربت في الهيكل. منذ طفولتها مات والدها في طفولتها فتربت في الهيكل إلى أن بلغت سن البلوغ تربت في الهيكل يعني تربت في حياة العبادة في الصلاة في الصوم في قراءة الكتاب المقدس في حجزة في التأمل وتربت أيضا على حياة الصمت ولها رموز كثيرة يعني يرمز إليها تابوت العهد ويرمز إليها قصد المن وترمز إليها مجمرة أو شرية هارون وترمز إليها عصا هارون التي أفرخت وترجمز اللي يعني في الشرية بنعتبر الشرية بطن الشرية هي بطن العزراء والفحم المتقد بالنار هو اللهوت المتحد بالناسور فالشرية عندنا تمثل العزراء عشان كده بنقول لها طاي شوري وتي شوري يعني اياتها الشرية اياتها المجمرة المجمرة الذهب والذهب في في المجمرة يرمز إلى بتولية العزراء وأيضا الذهب في تبوت العهد يرمز إلى بتولية العزراء بل حتى نسميها بالسماء الثانية لأن السماء مسكن لله والعزراء كانت مسكنا لله في ولادتها المزيد ولذلك صورة العزراء التفصية بنخلي فيها صورة ملاك وصحب ونجوم التلت عجات دول ملاك وصحب ونجوم رمز اللي إنها السماء السماء الثانية الله بيسكن في السماء وسكن في بطن العزراء والعزراء أيضا نسميها ملكة والمزمور بيقول قامت الملكة عن يمينك ايها الملك ولذلك صورة العزراء التقصية بنحط لها تاج والمسيح تاج وهي عن يمينه قامت الملكة عن يمينك ايها الملك